Vismileh ir rahim, Bismillahir ir rahim. Anna, kad esu alun, anin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 111. وجعلنا سراجا وهاجا 112. وأنزلنا من المعصرات ماء تجاجا 113. لنخرج به حبا ونباتا 114. وجنات ألفافا 115. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور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 111. إلا حميما وغساقا 112. جزاء وفاقا 113. إنهم كانوا لا يرجون حسابا 114. وكذبوا بآياتنا كتابا 115. وكل شيء أحصيناه كتابا 129. إن للمتقين مفازا 120. حدائق وأعنابا 121. وكواعب أترابا 122. وكأسا دهاطا 123. لا يسمعون فيها لغوا ولا 119. عطاء حسابا 110. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن 111. لا يملكون منه قطابا 112. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون 113. إلا من أذن له